يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرع لها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها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 وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلونك، فاخرج إني لك من الناصحين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُو إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّي أَتِيكُمْ مِنْهَا لَعَلَّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ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 واستكبر هو وجنودهم في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوبين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى, وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن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 فيقول ربنا لو لا أرسل فإلينا رسولا فلتتبع آياتك ولكن من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أُوتي مثل ما أُوتي موسى أو لم يكخرو بما أُوتي موسى من قبلى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 من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى ما كنّت خطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك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 يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى فعسى أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارَ سَرْمَدٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ مَنْ إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُلُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ومن رحمته جعل لكم الليل ودناه لتسكنوا فيه ولتبتغو من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئتين ينصرنه من